وبهنا أوها هنا أشر إلى دني المكان وبه الكاف صلا في البعد أو بثم فه أو هنى أو بهنالك انطقا أوهنى